「シャブ الاسمر جنني ي ا ي و ن س ل ب ل ي, ي ب ع ل من ي <Allah, Allah S 1> مني الله الله غيره ما ب و ش ا ن ي ا ي و ن و ل ب ي يبعد عني د ا يا ي ل الله」 بعد ع يا تغيي لله ا ص م ر من متلك مين البيض بلطفك مسحورين يا أصمر م بربي بيحلفلك يمين انت ا لوحدك شاغلني ج ل لي ده ي شاب الاسمر هلا هلا دخيل الله عليي لا تخشى حالك يا ساحرني بجمالك عليي لا تخشى حالك اضحي روحي كرمالك غيرك مبيضحك لغيرك مابيضحك سنه ما وحياه ا ل ل الله ب لي عقلي مني هلها هلها غيره ما ابعد عني ت غ ي ل ر الله